وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى ؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَاءَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ قَالُوا دِينَ فِيهَا قَالُوا دِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَأَذْكُرْ أَخَاهَا عَادٍ إِذَا نَزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْفَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَتَّكْنَا هُمْ فِيمَا أَمْكَنَّاكُمْ فِيهِ وَأَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ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 ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون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 وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُنَيَا ءَنَائَكِ فِي بَلَالِنٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ